يسود ب ا ل غ ر ب ة غ ر ب ة المؤمن ووحشته بالدنيا حيث يتقدم السالك في طريق ا ل م ع ر ف ة ويكتشف من حقائق ا ل ق ر آ ن ما يمنح قلبه حقا وفقا بالايمان فيتعلق قلبه آلئذ بالله انثى وبالمسجد مجلسا فانت اذن يجد وحشته بالدنيا ويجد أ ن س ه بالله ولا يكون له انس الا ب لله كلما غفل ضاف قلبه اشتد غمه وكلما تذكر اتسع صدره وانشرح ف ر ه فكان له من ا ل أ ن و ا ر ما يدرك به خطوات الطريق إ ل ى الله عز وجل إ د ر ا ك ا ل س ا ك ر على ا ل م ح ج ة البيضاء حقا ب ا ل أ ي ا م البيض حيث القمر قد اكتملت أ ن و ا ر ه وهالته فصار الليل كالنهار من حيث الجمال والسماء ووضوح ا ل ر ؤ ي ة للسائر ومن حيث ا ل أ ن ف قبل ذلك و ب ع د ه و أ ص ل هذه ا ل م ن ز ل ة عدد كثير من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم وعلاماته وعدد لا باس به أ ي ض ا من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ص ح ي ح ة الداله على هذا المعنى ن ق ظ ا و آ خ ر من ا ل أ ح ا د ي ث كثير من الصحيح الدال على هذا المعنى حكما ف أ م ا اللفظ ا ل غ ر ب ة فقد أ خ ذ من الصحيح من كلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في وصيته ل أ ب ي ذر يا أ ب ا ذر كن ت ا ل د ن ي الدنيا كأنك غريب أو كنت الدنيا كأنك غريب عابر ي ب س كنت ا ل ك أ ن ك غريب أ و عابر س ب ي ل وكذلك الحديث ا ل آ خ ر ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون أو يصلحون إ ذ ا ت س ب ن ا وللحديث روايات يعضض بعضها بعضا و أ ن ص ا ت م ت ق ا ر ب ة في الشكل م ت ح د ة في المعنى أ و عن الاقل م آ ل ه ا الدلالي واحد غير متابع لا ينبغي أ ن نفهم من هذه ا ل غ ر ب ة أ ن ا ل إ ن س ا ن المؤمن ي س ت ق ض ر الدنيا كما هو ا ل ش أ ن في دعاوى النصارى واستقذار الدنيا اعتبارها خبثا و ن ش ا ف ة لا ينبغي لا ينبغي للمؤمن أ ن يعتقد هذا بل الله عز وجل جعلها ن ع م ة للمؤمن وحقلا يحرسه ل آ خ ر ت ه ولذلك قال في الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح فليس هذا هو المطلوب ولا المقصود و إ ن م ا المقصود بالاعتراف أ و ا ل غ ر ب ة أ ن المؤمن إ ذ ا ر أ ى وشاهد حقائق ا ل ق ر آ ن فان رؤيته لها ولانوارها تجعله يستهين بكل ما دونه والصحيح يعتبر النعم التي انعم الله عليه بها في الدنيا خيرا كبيرا وفضلا عظيما ولكنه حينما يقرنها و ويقيسها بما راى من حقائق ا ل ق ر آ ن يجدها لا شيء لا تساوي شيئا ولا جناح ضروبه وبذلك فانه حينما يغفر ان يركل عن ذكر الله ويكثر عن السير في طريق الله فان قلبه يضيق لانه يدرك انه قد اقفل س على نفسه في خطط من حديد وهذا الخطط الحديدي يصيبه الصبا والعفم ويشتاق لاستنشاق الهواء الطلق المريح المشتري في طريقه طريق السلام والصلاح و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م ولذلك المؤمن الذي أ د ر ك هذا المعنى ف إ ن ه إ ذ ا أ خ ط أ وزلت به قدمه ف إ ن ه بتلك ا ل ز ل ة يقلق أ ن يفقد النوم ولا يستطيع أ ن يجد ل ذ ة ولا ر ا ح ة في نوم ولا يقظه حتى يجد في قلبه من توبته إ ش ا ر ا ت الرضا من الله عز وجل و أ م ا ر ا ت الصلاح على نفسه و ا ل ا س ت ق ا م ة والعود إ ل ى سلامه ا ل م د ا ر والفلك الذي يدور به في سيره إ ل ى الله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لا يذكر أ ص ح ا ب ه بهذه المعاني باللفظ كما في حديث الغرباء وحديث أ ب ي ذر كن في الدنيا ك أ ن ك غريب او ع ا ب ل س ب ي ل أ و بالمعنى كما في قوله المشهور والصحيح أ ي ض ا ما لي ل ل ي و د ن انا ما أ والدنيا إ ل ا كراتب استظل تحت ش ج ر ة ثم راح وتركها حينما أ ش ف ق عليه بعض ا ل ص ح ا ب ة إ ذ استيقظ من ن و م ة أ و ر ق د ة رقبها على حصير دال حصير قديم من سعه ا ل ن ح ل وقد حد الحصير على ص ف ح ة ع ل ق ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ت أ ث ر الصحابي لذلك المنظر هذا رسول الله خير خلق الله ينام على حصير ق ب ي م وملوك ا ل ف ر في آ ل ا ئ ذ و ا ل ر و ن ينامون على الاسره ا ل ع ا ل ي ة والفرس الوطيئه فقال له يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراشا حسنا فلا يؤثر الحصير على وجنتك ولا على ص ف ح ة ع ن ق ك ف ا ن ت ف ب عليه الصلاه والسلام وقال قولته هذه ما لي وللدنيا ما أ ن ا والدنيا إ ل ا كراكب أ ي مشافع خرج مخرج الغالب ل أ ن الغالب على المشافع أ ن يكون راكبا ما أ ن ا والدنيا إ ل ا كراكب استظل تحت ش ج ر ة و ا ل ش ج ر ة هي الدنيا ظلها زائل ثاني تنفقه الشمس ي ع ن قليل استظل تحت ش ج ر ة ثم راح وتركه كذلك نعمها الظل نعم الدنيا كل النعم مما شئت أ ن تتخيل ك ف ر ه و و ف ر ة وامتدادا فكله هو اشبه ما يكون بظل تلك ا ل ش ج ر ة استظل تحت ش ج ر ة ثم راح وتركها وقد قال الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن العظيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ب للغداه و ا ل ع ش ر ء يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا ا ل آ ي ه ولا تعد عيناك عنهم احذر أ ن تلتفت إ ل ى متى الدنيا فتجعلها هدفا و غ ا ي ة ن ه ا ئ ي ة فتكون كذلك غافل الذي غفل عن ح ق ي ق ة الدنيا و ح ق ي ق ة ا ل آ خ ر ة وتصاب آ ن اذن بضيق الافق وانسداد البصر وكل من يرى من الكون الدنيا فقط فهو أ ع م ى ولذلك كل كافر أ ع م ى ولا ي ج د من الكفار ب ط ي ر أ ص ل ا ف إ ن ه ا لا تعمل ب ص ا ر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور صم بصم عمي فهم لا ينفعون والمؤمن يصاب بالعشو ا ب ش ا أ ي م البصر حينما يضعف إ ي م ا ن ه فهو لا يفقده البته لانه مؤمن وفي نهاية مرحب سنة له ا و شيء من ا ل إ د ر ا ك ليس للكافر لي طبعا ولكن هو بين عشو و إ ب ص ا ر ف إ ذ ا ضعف إ ي م ا ن ه ضعف امتداد بصره ف ر أ ى حقائق ا ل ق ر آ ن رؤيه يظللها ا ل غ د ش يظللها الغبش ويعدها شيء من ا ل د خ ن بينما إ ذ ا استنار قلبه أ ب ص ر ه ا و ا ض ح ة ا ن ا ف ع ة ا ل م ي ئ ة فكان من المبصرين قد جاءكم ب ط ا ئ ر من ربكم فمن أ ب ص ر ف ن س ه ومن ع ن ي فعليها و إ ن م ا يشعر ب ا ل غ ر ب ة من كان من المبصرين لهذا ما هدت بهذا الكلام كله يحس ب ا ل غ ر ب ة هو اللي ي ش ي ش ذو العقل يشقى في اللعين بعقله و أ خ و الجهاله في, في الشقاوه ينعم مثل, مثل هم غير من العقل اما اللي ما عنده عقل مرتاح ل أ ن ه مثل ا خ ب ر فكذلك الذي لا يبصر حقائق ا ل ق ر آ ن يعيش في ر ا ح ة ولكنها ر ا ح ة ا ل أ ع م ى ا ل م ح ا ق بالخطر والجحيم لكنه لا يدري فهي ر ا ح ة ا ل م غ ف ل وليست براحه ح ق ي ق ي ة ل ي ن م ا حينما يبصر ا ل حقائق كما هي ف إ ن ه يشعر بالهم بالهم والغم كلما نظر إلى الدنيا. كل نظر اليها د ن ا كلما ل نظر إ ي و إ ل ى حقائقها الداخله ا ل ف ا ن ي ة ولا يجد راحته آ ن ئ ذ إ ل ا إ ذ ا شعر بنوع من ا ل ط م ا ن ي ن ة و ا ل س ك ي ن ة إ ذ ا استمد من ذكر الله أ ن و ا ر ا فيفزع ويتر إ ل ى الله عز وجل بين الحين والحين مصليا أ و ذاكرا أ و ث ا ل ي ا مرتبا أ و مستمعا أ و ب أ ي طريق من طرق الاتصال بالله عز وجل يفر من غربته ووحشته ل ي س ت أ ن س بكلام الله عز وجل وبذكره سبحانه وتعالى وهذا المعنى يورث القلب ا ل ق ن ا ع ة وعدم الحرص يقنع بما رزقه الله عز وجل من الدنيا ولا ي ح ر ف على ما لم يكتبه الله له ولا يتحقر و أ ح ف ظ ه ا هنا ك ل م ة من معطاء الله ا ل أ س ك ن د ر ي ه رحمه الله صاحب الحكم وهي حكم تشد إ ل ي ه ا الرحال وقد شرحها ا ل ع ل ا م ة سعيد رمضان ا ل غ و ط ي رحمه الله في الدنيا وفي الاخره إ ن شاء الله في شرح الحكم العطائيه من حكم هذا الرجل الرباني ابن عطاء الله ا ل ا س ك ن د ر ي في هذا ا ل م ق ا م الذي نتحدث فيه وهذا السياق من إ ي ث ا ر ا ل ق ن ا ع ة وعدم ا ل ح ف ر ة ق و ل ة ج ا م ع ة م ا ن ح ة تفيد فيما نحن ف ي د وفي غيره من ا ل م ع ا ن وذلك قوله من أ ر ا د أ ن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه فما أ ب ق ى من الجهل شيئا بل قدم هذا اللفظ الاخير وقال م يظهر, في الوقت ما لم يظهر الله فيه الله كثير منا يريد أ ن يحقق شيئا من المحل ع ا ن أن ي يريد ي ق ق شيئا ا من م ع او ن ي أ يريد أ ن يحقق شيئا من المصالح ويسعى ويتسبب لذلك باسباب ثم لا يجد ن ت ي ج ة معناه أ ن الله ما أ ر ا د لذلك أ ن يظهر في هذا الوقت ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت ان تظهره معناه أ ن ك تعاند وتضاف إ ر ا د ة الله ف أ ن ت أ ح م ق ل أ ن ك لن تصل إ ل ى ن ت ي ج ة و ت س ق ى بفعلك دون ا س ل ا وفيه من المعاني أ ي ض ا أ ن من تحدث بالكلام من كلام الدين أ ي ض ا مما لا يطيقه الزمان ولا أ ه ل ه فهو أ ح م ق الدين فيه زاد هي المعاني ولكن بعض المعاني س ت ن ز ل على وفق الزمان و أ ه ل ه و الحكيم الحكمه الحكيم من ينظر إ ل ى الناس و إ ل ى زمانه فينزل معاني الدين على وفق زمانهم وعلى وفق ط ا ق ة عقولهم كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ح اتريدون ا س بما يقيقون أ ن يكذب الله ورسوله ل أ ن ه حينما تاتي ببعض معاني الدين مما لا تطيقه عقول بعض الازمنه أ و بعض الامثله فمعنى ذلك أ ن ما أ ت ي ت به من المعاني فيرب في و ج ه ه ولا يقبل س ي ن كان ح ك م ف أ ب ت ذ ب الناس ب ا ل ح ق وكنت أ ن ت السبب الذي ذكرت ما لا يطيقه ا ل ن ه س في ذلك الزمان ولا في ذلك المكان ومعناه ان للدين اولويات ت أ لا يمكن تطبيق معاني تتعلق بحرف الباء ولا نطبق بعد معاني تتعلق بحرف الالف من اراد ان يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه فضعيفه احمر ولذلك قال لم يبق من الحمق او من الجهل ا شيئا من طمع مثل هذا فلا ح ص ر ة إ ذ ن لدى المؤمن لا ح ص ر حفرة على ما فات ل أ ن ما فات معناه أ ن الله عز وجل ما قدر له أ ن يكون فاتك شيء من ا ل أ م و ر أ م و ر الدين أ و أ م و ر الدنيا فلا تتحصر اجتهد اجتهد على أن ت ا ف ذ لذلك أ س ب ا ب أ خ ر ى لعلها تكون هي ا ل م ق ص و د ة عند رب العالمين سبحانه وتعالى ا ل أ ن س بالله عز وجل والوحشه بالدنيا والاغتراب فيها يجعلك و لا تركن اليها الرسول الى الشيء ا ل إ ط م ئ ن ا ن إ ل ي ه والاعتماد عليه من الروح أ ر ك ا ن ا ل م ي ك أ ص و ل ه التي بني ع ن ه فلا يبنى البيت أ ي بيت إ ل ا على اصول قويه ة ل ت ي ه ا فيطمئن يعني لا يستقيل ي لا يتحرك ولا يتزلج يطمئن إ ل ي ه ا وعليه فهي أ ر ك اركان ن و ا ل أ يطمئن إ ل ي ه ا ف إ ذ ا ركنت إ ل ى الشيء بهذا المعنى يعني أ ن ك ا س ت ل د ت عليه مطمئنا فمن استند إ ل ى الدنيا وركل إ ل ي ه ا و ا ط م أ ن إ ل ي ه ا فقد استند على الغرور وعلى البوسان والكذب الذي ر أ ى غ ر ب ة الدنيا و غ ر ب ة اهلها لا يكون من المغرورين ولا من المستندين إ ل ي ه ا و إ ن م ا يستند إ ل ى الواحد ا ل أ ح د الباطل سبحانه وتعالى ويجد بذلك الاطمئنان والسكون و ا ل ر ا ح ة ف ي ع ل م ويجد جمال ا ل ح ي ا ة جمال ا ل ح ي ا ة يجده حين يستند إ ل ى ربه خ ط أ كبير يرتكبه أ و ل ئ ك الذين يصفون ا ل ح ي ا ة الدنيا ل أ ن ه ا م ت ع ة ف ي ع ل م فيقول لك خليه يعيش ي ا م ه غلط الذي يعيش حقا ا ل ح ي ا ة بمعناها ل ح ق ي ق ي المتدفق هو الذي يستند إ ل ى الحي سبحانه أ م ا ا ل ح ي ا ة فهي ميته ح ي ا ة الدنيا ميته كلها ميته انك ميت و إ ن ه م ميتون مظلوم ب ا ل ي عن الحاله والاستقبال أ ن ت يا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن معك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن ه م كلهم ي ن ف و إ ن ه م جميعهم وكلهم ميتون من كان معك ومن جاء بعدك ومن سيكون الى يوم ا ل ق ي ا م وعجيب فعلا أ م ر ا ل أ ج ي ا ل كيف ت ت ن ا س ع ب أ م ر الله عز وجل و ق د ر ه وعجيب ع م ى الناس الذين لا يبصرون هذه ا ل ح ق ي ق ة ف ي ك و ل بهم ا ل أ ب د في أ ع م ا ر ه م ا ل ق ص ي ر ة ا ل ح ق ي ق ة تناسق ا ل أ ج ي ا ل المقصود به ومنه م ان ه ي ل ا ينفخ جيل الا ينفحه ينفح ويثنيه كما تنسخ فولدك الذي ولدت وربيت ذلك هو عمرك وحجه الذي يثنى به على العموم ولدك أ و ولد قايينك من جيل ذلك ناسخك نفرح بالولد ولا نبصر أ ن فيه ح ق ي ق ة الموت الذي يتبعنا نطلب نموره وفي نموه هلاكنا وقرب اجالنا تماما ً ح ل ت ش ج ر ي التين كرموس تطلع الباركور من ف و ق فوق ا ل و ر ق ة وتطلع الكرموس من الفوق وانباتها التين فيه أ م ا ر ه و د ل ا ل ة على ن ه ا ي ة الباكور وفنائه كذلك ا ل أ ج ي ا ل مذ خلق الله عز وجل آ د م إ ل ى آخر من الذي ف ت ق السجيل يناقض فمذهاج وهي كذلك الى يوم ا ل ا ي ا ن و ا ل إ ن س ا ن في غرق في عمور يله وينسعى كيف ي غرق في عمور يله يعني يقيس الزمان باحساسه لا بواقعه ك ا ل و ل عبرزنا م و تزول خ م ن بالاحساس بيننا من عمور ي ل عشت كذا أ ط ا ل ه الخير البخيل ا م ي ب قتل ت د خ ي ل وهذا هو الغرور فعلا ي وكان أ و ل ى أ ن ت ق ي ش الزمان ما ب إ ح س ا س ك ف إ ح س ا س ك كاذب رحت ل ب ع ر ض ه تكشف بان عمرها طويل وهي لا تتعدى كما قال علماء الاحياء لا تتعدى ا ل ا س ي ا ء تهيارا في جهه عمرها ي طويل باش لا تدخين ولو نظرت إ ل ى اعمار بني آ د م ل ح ق و ر أ س عمرها في م س ج فحينما تنظر إ ل ى عمرك لا م ن د ا ح بك ولكن من خ ا ر ج ه من خلال أ ع م ا ر الناس ا ل س ب ق ي ن واللاحقين وترى كيف أ ن الموت حينما ياتي إ ز د ا ن ه الوقت بي كيف يحفظ الجيل كبار هذا قانون الله عز وجل في ا ل ح ي ا ة هذا قانون ز ن الله سبحانه وتعالى في ا ل ح ي ا ة والمت و ا ز ن ا د زي الند ممن مد الله لهم في ا ل ع م ر ي ه ل ى حد توصفي وماذا ي ا ل ق طويل ما ك ي ش وكيف ذا ا ل إ ن س ا ن وهذا نسمعه كثيرا كيف ذا يقول لك صافي ما ب ق ولو ثلاث عشر يقول فلان قريني م ا س وفلان قريني العام اللسات م ا س وفلان ن خ ر بنو بنو عام عامين م ا س يعني أ ن الموت ي ح ف ظ ج ي ل ه ف ي ت أ ه ب و ي ش ت ع د إ ن كان فيه بعض الابصار أ م ا إ ذ ا كان أ ع م ى و ع ي ا بالله فلا حديث عنه ولا معه صحيح أ ن بعض الناس يمتد بهم ن ع م ر إ ل ى ما بعد الجنه ولكن راه كليم ما انتبهوش على رسمه كليم نادر فالغالب الاعم في س ن ة الله ا ل ث ا ب ت ة التي لا تتبدل ولا تتحول أ ن ل ل أ ج ي ا ل أ ع م ا ر ا كما ل ل أ ف ر ا د أ ع م ا ر ا لا تعلقات لهم عمر من فالدنيا ف ا وفلان ا ن تأتي كما قال أ ح د الحكماء اشبهما تكون بالفندق حلطين فما اشد ح م ق من اتخذ الفندق دارا و ف ا ك ن ا عيش و ل إ ن س ا ن ف يجب ان ي ك و ف ي هناك ي ج م ل من ا ك ل ه ان ف د ق يكون س ي هناك ه اجمل ت واحد ش ر من اجل ان يكون هناك اجمل من اجل ان ي ك د ن ه ب ا ل و ل ا د ة ل ن يودن له بالولادة. إ ل ا بعد أ ن يفرغ المكان شخص آ خ ر ف ي خ و ي و ا ح د ف ي خ ر ج وقت من و ل ت لو نظرنا إ ل ى الناس بهذه العينه ل ر أ ي ن ا ا ل ح ق ي ق ة ك ما ت ك ر ت الدنيا فعلا ا ش ب ه ما تكون بالفندق إ ذ اذا إ كان هذا المعنى يطلبنا سبعنا ف أ ي خنس يجده المؤمن بها وفيها لا يجد إ ل ا غ ر ب ة حقا كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل عابر سبيل سافر قل مسافرين اسكنوا في الفندق ف إ ذ ا كنت عابر سبيل حقا بهذا المعنى ف أ ن ت في منزلك الذي بلغت أو, او اشتريت تعيش في ق ا ع ة فندق أ و غ ر ف ة فندق ما لي وللدنيا ما أ ن ا والدنيا الا كراكب سافر استظل تحت شجره ثم راح راح وترك ومن ثمار ا ل غ ر ب ة ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى ما ذكرت انها تجعلك تستثمر ر أ س مالك في الحق وفي التجارات ا ل م ر ب ح ة ر أ س المال ت ك ا ل تستثمره في الحق وفي الربح وما ر أ س مالك ماشي وما ل ك ي ر أ س مالك هو عمر في الايام ل ل ت ع ط ر هذا هو ر أ س المال ولذلك فالناس فيه سواء كل واحد عندهم عمر لا قهر وما حسبك ربي عز و ج ي ن إ ل ا على قدرنا ا ل د ي ه عشت كذا أ ي ا م ا او شهورا او أ ع و ا م ا ما فعلت ما غديش حسبك على المرحله اللي ما زال ما كنتش ا ن ت فيها ا ل س ي ع الا المرحله اللي نفسها يحاسبك ما بين تحملك للتلف في الرشد و ل ح ظ ة ا ل و ف ع ة ل ح ظ ة الموت من ن ه ا ي ة ما بين هذين ح ش ا ب ن ا و ك و ر ت ن ا إ ل ا ان تكون رابحا و إ الربح أ ى نعود ا الأخرى ا ل ل ل ه من ر و ب كيف ا العمر ن ر ذلك الحقيقي في لأنه ي اعماله و الصالحه م التطل إذا تعيش أكثر من عمري في عملي. يعيش أكثر من عمري. كيف ب ك ش ي ب ا ش ت ن ق ل ل و ك اللهم بارك لنا في أ ع م ا ر ن ا ا ل ب ر ك ة في العمر هي الرجل لان الله عز وجل يجعل لك ا ل ع م ل ا ل ح س ن ه بعشرين من الفين ف ت ص د ق ب ا ل ص د ق ه فيضاعفها لك أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة ك أ ن ك تصدق ت مرات ك ث ي ر ة ف ط و ر اليوم الواحد والاثنين والثلاث ة و ا ل أ ر ب ع ة ما ي ص ر الله لك ف إ ذ ا قمت يوما جعله الله لك ع ش ر ة ك أ ن ك عشت في اليوم الذي قمت لا غير ع ش ر ة أ ي ا م لا يوم واحد وهكذا ز و ا ل ي جعل الله لنا أ ع م ا ل ن ا م ض ا ع ف ة ل أ ع م ا ل ن ا وبهذا السر جعل الله ل ي ل ة القدر خيرا من أ ل ف شهر من حيث ا ل ب ر ك ة و ا ل ق ي ل ة يضاعف الله أ ج ر العمل فيها على ما ذكر ل ي ل ة القدر خير من ا ل س شهر عمر واسع من ا ل أ ع م ا ر ا ل م ن ت د ة من بني آ د م المعمرين هذا أ ث ر من بركات و آ ث ا ر ا ل غ ر ب ة كن في الدنيا كانك غريب أ و عابر شديد ثم هو بعد ذلك يذيقك من لذات ا ل ج ن ة ما لا يذوقه غيرك من الناس إ ن كنت من المبصرين المغتربين كيف ذلك المؤمن حينما يطعام من لذات الدنيا وهو يشعر بغربته فيها ي ت ق د م ا لوحد ع ن ق و د بلا علم أ و أ ي ف ا ك ه ة وهو يعلم أ ن هذه النعم مما زين للناس في الدنيا ليست على ح ق ي ق ة الكمال الموجود في ا ل ج ن ة فذلك يذكره ب ن ع م ة ا ل ج ن ة وتذوق من ح ل ا و ة ا ل ف ا ك ه ة في الدنيا م ق د م ة ل ح ل ا و ة ا ل ف ا ك ه ة في ا ل آ خ ر ة ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى يعني النعم هي الدنيا الممنتج ه د و ق ه من نعم ه ا ل ج ن ة فيجد فيها ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة و ي م ل أ ه ذلك شوقا إ ل ي ه ا ويزداد غربه ب الدنيا وانسا ب ا ل آ خ ر ة فيكون ا ل ش ا ك ر ي ن على النعم و ش ع ر بمقدار ا هذه ل ن ع م ي ش ع و ر بمقدارها ولا يكون فيه هلع على ازدرافها وتناولها ل أ ن ه يعرف أ ن ه ا مقدمات فقط و ا ل ع ب ر ة بما ي أ ت ي بعد المقدمات الكاثر تشدوه في من فيرى ث ف ي أ ن غايه متعته هو هذه ا ل م د و هنا ل م يحصل له ي ج ي ا ل ش ع ر ف ي ص ي ب و ن ه الهلع ويكل منها يكل أ منها حتى درجت ف خ ن ه في الشهوات جميعا وشاهدنا في ذلك الغرب تمتعوا بالشهوات جميعا حتى ا ل ق ل ب ت ا ل ش ه و ة إ ل ى ضدها من ا ل ن ع م ة إ ل ى ا ل ن ق م ة سواء في النساء أ و في ا ل أ م و ا ل أ و في ا ل أ ط ع م ة و ا ل أ ش ر ب ه ا ل ن ا ش ئ تمتعوا وتمتعوا حتى انقلبت ا ل م ت ع ة ن ق م ة وانقلب الصلاح فسادا فصاروا ا ل آ ن يبحثون عن الفطره من جديد ولا يستطيعون الوصول إ ل ي ه ا ل م ؤ م ن الذي تجزيه النعمه يلزمها ما تكبرش لا يجزع يتناول ما قسم الله له على ان ربك د و ق ه ف ي ق ل بسم الله فيجد لذلك ل ذ ة تشوقه ي إ ل ى ا ل ل ذ ة الحق أ ي الجنه وما به هذه النعم وميطمعش كرسو يعني جنيوية شدأ شخنة اتناول واشتغرق المتعب مفاحج لأنه عنده نظر فلا ولا فيما بين يديه وإنما、يتناولوه. تناول القنوع وهذا يجعله متوازنا في عيشه و ا ا ز ن و ي ب ر ك بذلك ح ل ا و ة العيش في الدنيا أ ك ث ر مما ي ب ر ك ه ا غيره من غير المسلمين ومن غير المؤمنين والله ما أدرك حلاوة الحلاوة والموت ما العيش حقا إلا إلا الدنيا الأخير اللي عادية الدنيا تلت حلمه مؤمنين أدرك أخير فقد يبرك عن في وعند الذوق الرفيع ا ل ع ا ل ي للعيش و ا ل م س ي م أ م ا الكافر فلا ذوق له يسقيه ذوقه بسبب ج ش ا ئ ه احتاط الكفار ب ا ل أ و ل ا د غريب فقد ر أ ي ن ا وسمعنا من النصارى خ ا ص ة كلاما ل غ ر ي ب ة في تقويم ن ع م ة الولد و ن ع م ة ه ا ل أ ب ن ا ء باش تقوموه باش ي ف ه م و ه باش تيعبروه بالفلوس ص ح د من صراني هنا ع ي ش المغرب و نحن ي ن من المدون عنده ا قيد و د ل نرزقكم لانتحدث انه هنا س ن واياهم ل ي ق المؤمن نرزقكم يجزد ا المؤمن عنده الولد او البنت بحال ب حال ي ف ح ويستبشير ل ا ل ن ك يقول المؤمنين وهذا كلام حق يعني كلام شعبي ك ل ا م حق في بلوغ للجد في ا ل ز ل ف رزقه و ك ي فرح ل أ ن ه في بره بين كل م عاوزين ترزقه ربما كان رزق ابنك أ و ابنتك اكثر من رزقه فترزق برزقه وتعيش على هامشه تكن غنى م ما ي د ر ك نحن نرزقكم و إ ي ا ه م نحن نرزقهم و إ ي ا ك م لا يدرك ح ق ي ق ة ح ل ا و ة الحيش الا مؤمن ولكن ليس لذات الدنيا لا طبعا ولكن ل أ ن ه يعيش ا ل أ ن بالماء و ب ا ل آ خ ر ة ولو انشد نظره على الدنيا فقط لكان شقيا ا ل ن ت ي ج ة إ ذ ن أ ن هذه ا ل غ ر ب ة م م ت ع ة ا ل غ ر ب ة م م ت ع ة غربه م ا ن ي ة م ؤ ن ث ة م و ح ش ة من ج ه ة م ؤ ن ث ة من ج ه ة أ خ ر ى هي أ ش ب ه ما تكون بالإنسان الراتب على قطار لا القطار على لأنه ترك عدد في ويظن ا د بيوم و ان الحلاوات ق ط ا ر العقل ج د ر ن م ص ر ة ل ق ط ا و ا ل م م ت ع كلها هي فقط ما يجده من ع ك ل وباعه م ن من أ ه ل القطار و ب د ا ف ل ه م وواحد فتح ا ل ن ف ي ه ا و ي ص ل على الفضاء الواسع و ا ل أ ف ق ا ل م ن ت د في ا ل أ ر ض وفي السماء من حدائق وجنات واخترار و أ ن ه ا ر فهو إ ن أ د خ ل ر أ س ه ونظر إ ل ى ما بداخل القطار للمتاع في شد أ ن هذا الشيلاق مثلا و أ ن المتاع ا ل ح ق ي ق ي ا ما ينظر إ ل ي ه في, في ولذلك فهو يشعر ب الانف و ح ة د خ ل القطار وبالأمس م خلال إطلاله ا عبر و ق القطار س ي ش ت ا ق للوصول الذي داخل القطار منحصر بالمتع داخل القطار يخشى من يخاف من الوصول لان الوصول ب ا ل ن س ب ة له و نهايه ة المتع أ م ا ب ا ل ن س ب ة للذي قد ر أ ى ما ر أ ى وما لم ير ى غيره عبر نوافذ القطار فيدرك أ ن المتعه تصدى ا ل م ت ع ة إ ن م ا هي في الوصول هذه النوافذ ه ذكره ا ل ق ط ا ر النوافذ هي آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم من أ ص ل عبرها أ ب ص ر ف ر أ ى الحقائق من الجمال الذي وعد الله المؤمنين قد جاءكم ب ط ا ئ ر من ربكم فمن ابصر ف ل ي ب ص ر ك ومن عامليه ع ا ل ي ه ف ي ب ق ى م خ ل و ق ه ن ا ل ت م س د و ق ولذلك قلت ا ل غ ر ب ة في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر و إ ن كانت تشعر المؤمن ب ا ل و ح د ة بمعنى ف ي تشعره ب ا ل أ ن ف بمعنى اخر وما ب اطبق د م دمعة الخشية حينما تنزل من ع ة الخشية الخشية تنزل ب كلمه الجنيه د رحمة ا ل ل عليه حينما تحدث عن هذه الدمعه د م ع ة المؤمن الخاشع فقال إ ن العين بها لتدمح و إ ن القلب بها لا يفرح وهما امران لا يسمعان الا ق للمسلمين ف ر ع و اما ل ر ي الكافرون فلا ي ح ي ك هذه المذاقات وكذلك مع ا س ر الغافل من المسلمين ف اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الثوابين وجعلنا من المتطهرين واغفر لنا إ ج م ا ع ي ل اللهم إ ن ا نعوذ بك أ ن نركنا إ ل ى الدنيا ومنتعها اللهم إ ن ا ن ع و د بك أ ن ن ر ك ن إ ل ى الدنيا ومتعها اللهم اجعل قلوبنا معلقه ب م ت ا ج د ك وبيوتك اللهم ربنا انصحنا حبك وحب رسوله الصالحين من الانبياء والصديقين والشهداء وكل من تبعهم باحسان الى يوم الدين واجعلنا ربنا لك من الشاكرين وأرزل الأحوان رب أهل الحمد لله العالم